ما مع التفسير وإلى قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم أجر الله إن الله راسع نعيم في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم أجر الله هنا الله تعالى يعني يقول تسليح الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما أخرجوه من مكة وفارقوه المسجد يصلون يصليون فيه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو في مكة يصلي بين الى, الى, إلى بيت المقدس لكنه كان يجعل الكعبة بين بين يديه، فلما قام المدينة وجه إلى بيت المقدس سته اشهر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى من الله أن يتجه إلى الكعبة، ولذلك الله تعالى صرف قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن نولي أنك قبلة ترضاه فولي واجهك شطر المسجد الحرام وأنذى الله ذا الفعلا الله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله في نسخ بن سوخ لأبي عبيد, أبي عبيد القاسم بن سلام عن عطاء عباس قال أول ما نسخ لنا من القرآن فيما ذكر لنا والله أعلم شأن القبلة قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فتم وجه الله فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو فصلى نحو بيت المغدس وترك البيت العتيق ثم صرفه الله إلى البيت إلى بيته العتيق ونسخها فقال من حيث قرشت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجهكم شطره وقال عيدنا أبي طلحه عن ابن عباس قال كان أول, اول ما نسخ من القرآن القبلة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أهلها اليهود أمره الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله 16 شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم وكان ينظر إلى السماء مستحيا متأدبًا مع ربي وأنظر إلى رفعة الآدب الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى شطره إلى أن قال فأولوا وجهكم شطره فأنا اليهود قالوا يعني إنه ترك من ترك طر قبلتنا و والله تعالى بين أنه أنو اختبرهم في هذا في هذا الباب ولذلك أراحوا عندما قال فإنما تولوا فثم فثمة يعني في كل مكان فيه قبلة المهم أن, أن تخلص القلب لله جل في أوله وكانه قال حيث ما كنتم فإن قبلة الكعبة تستقبلونها واجب عليكم كما قال الله تعالى فولوا جهكم شطرة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت لسواك فاستقبل القبلة والقبلة هي الكعبة وكانوا يصلون إلى بيت المغدس حتى جاء الصارخ فنادى وقال بإن الله أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم أن توجهه إلى الكعب. فاستداروا جميعا خبر الواحد هو الآن فاستداروا جميعا إلى من بيت المغدس إلى استقبال وهي الكعبة التي كان يتمناها النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال بعض العلماء في قول تعالى فإنما تولوا, تولوا فتم وجه الله هذا السفر حيثما توجهت به قبلة اتجه وإذن الله عنك إبراهيم الله لك الله خيرا الجزاء احسن الله عليك. والحق أن كل سفر يعني العلماء اتفقوا على أن سفر السفر الذي تقصر فيه الصلاه يصلي حيث ما توجه به راحلته كما كان النمسى صلى يفعل كما ورد عن عمر وعن غيره. لكن الكلام إذا كان السفر قصيرا هل يفعل ذلك أم لا؟ الصحيح إذا كان الصفر قصيراً أو صبر طويلا له أن يصلّي حيثما توجه بِالقبة. لأن الأصل في النفلة التيسير والتكثير التيسير للتكثير ولأن التكثير من السنن الله على يعني يصد خلل الفرائض والواجبات بها. وأما في الحضر فله أن يصلّي مشيا متوجهاً القبلة أو راكباً متوجهاً القبلة لأن الأصل أنه يصلي جالسا ليس فيها ثمة ليس فيها ثمة شيء في هذا في هذا البعد نعم. ولأن هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توجهت حيثما توجهت به الناقة فإنه, فإنه يصلي ولذلك قال الله تعالى والله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله يعني الوجه هنا كما قال من تهمين لست هذه الآن الصفات معناها الجهة فثم جهة الجهة القبلة يبقى إذن بين المشرق والمغرب القبلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنكم أرضاكم أحمد أحسن الله عليكم ورد في السنن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراوي اعطى او جابر كنت فيها فاصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة فقال طائفة من طائفة منا قد عرفنا قد القبلة هي هذه قبل الشمال فصلوا وخطوا خطوطا فلما اصبح وطلعت الشمس اصبحت تلك الخطوط غير القبلة فلما قفلنا من سفرنا سالنا النبي صلى الله عليه وسلم فسكت وانزل الله تعالى ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله ورا وراء أيضا عن عطاء عن جابر قال تبني قري على على عبد الله بن عبد العزيز وأنا أسمع إلى أن قال الأسناد عن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فأصابنا غيم فتحيرنا فاختلف فاختلفنا في قبلة فصلى كل واحد منا على حدة وجعل أحدنا يخط بين أديه لنا على أمكنتنا فذكرنا ذلك النبي فلا معوننا بالعاء وقال قد الصلاة أجزاءتكم صلاتكم ثم قال ضغطني بعد ذلك أن, عباس أن أبعث أن السلام سريع فأخذتهم ضواب فليما اهتدوا إلى القبلة فصلوا لغير القبلة ثم استباني لهم بعد أن طاعة الشمس أنهم صلوا لغير القبلة فلما جاءوا إلى رسول الله حدثوه فأنزل الله تعالى ولله المشرق والمغرب فعينما تولوا فثم وجه الله والأسنين بأسكها وإن كانوا ضعيفة لكن يعبد بعضها بعضا إذا هذه كلها أدلة تبيننا أنه إذا كان على سفر إذا كان على سفر صلاة غير قبلة بالنخلة لأن النبي كان إذا كان على دبة إذا كان على دبتة فنهم يصلي توجه به هذه الأولى والثانية أنه إن اختلط عليهم أمر ال ال واشتهدوا فيها حتى لو أخطأوا موضع القبلة فصلتهم صحيحة لأن الله قال لا يكلف له نفسا إلا وسعه لا يبله في نصف سنة لما أتى وأيضا قد قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب ألا تؤلف ثم وجه الله وأحاديث كما قلنا الرسالات وإن كانت ضعيفتك لكنها يتعارض بعضها ببعض فكانت ال ال فأرادوا الصلاة عندما دخل الوقت فلم يعلموا موضع القبلة فاشتهدوا واشتهدوا وكل منهم اجتهد لمكان وموضع ولما اختبروا بعد طروع الشمس ورعوا انهم قد اختروا القبلة وان المسلم لم يأمرهم بالإعادة ونزلت هذه الآيات ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله المسألة, المسألة على قبلة قبلة القلب نعم نرخف عند هذه الآية وفيها المشتهد قد أسقط ما عليه من الواجه المجتهد المشتهد وأن أخطأ قد اسقط ما من الواجبات لكل, لكل مشتهد أجر أسباب النزول من المفسرات إقرار النبي حجة لانه من السنة إقرار النبي حجة لأنه من السنة